العلم خير منحة حبانا بها الذي علامنا البيانا العلم نور ساطع لا لينطفي به ينال المرء أسمى شارفي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا سيئات عمادنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا من رجال كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رخيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعملكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل ما حدثت وكل بدعته مضللة وكل مضللة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام ما زلنا مع كتاب الإيمان والأصول الفرقا بين أهل السنة والأشعار. انا نريد نقطع شوطا كبيرا في كتاب الإيمان للي من ده نوصلنا الجزء الأول ننتهي بفضل الله ونحن في الجزء الثاني فلعلنا نسير في كل درس معنا يكون معنا الإيمان مستديما لأن نريد أن ننتهي من أما بالنسبة الأصول الفرقا تكلمنا على الأصول الفرقا. بين اهل السنه والجماعه وبين الاشاعره الاشاعره الحق انها ليست من فرق من فرق يعني ليست هي من اهل السنه والجماعه بل هي من الفرق الثلاثة وسبعين هذا جزما لا حيده فيه طبعا نعرف ان الاخوه كلها تنصب لها العداء الان لكن هذا الحق هو من الفرق الثلاثة وسبعين يعني هي الـ الـ الـ الان احنا بينا الفروق بين معتقدات اهل السنه والجماعه في الربوبيه وفي الالهيه الفرق بين ذلك من الشعراء وأشبعنا القول في ذلك ودخلنا أيضا في العلامات الفارقة بين أهل السنة والجماعة من في الأسماء والصفات ونستتم المسألة هناك رؤس رؤوس ثلاثة نتكلم عنها في الـ الـ الأصول الفارقة بين أهل السنة وبين وبين الشعراء هذه الأصول الثلاثة هي الكلام على الألفاظ المهمة المجملة هم يتعبدون بالألفاظ المهمة المجملة وأيضا الكلام على جناية التأويل هذه التأويل عندهم أصل من أصول دينهم واعتقادته هذا أصل عندهم يعني هذا أصل عندهم التأويل هذه جناية على الإسلام وجنائية على عقائد الإسلام كما سنبين وأما الأصل الثالث هم, هم جدا مسألة التفويض لأن هم طوائف هم طوائف بل ومنهم من يشبه كمان يعني منهم من يشبه من طوائف الأشعر المسألة الأولى نتكلم عنها اتداه وبعد ذلك نتكلم عن جنات التأويل نسيب جنات التأويل دي لأن بابها واسع جنات المسؤلون يتعبدون بالالفاظ المجملة يتعبدون بالالفاظ المجملة يتكلمون وهذه الالفاظ المجملة تجعلهم يتحايلون للرد على للرد صفات الله على شو الله وعدم إثباتها يقولون جوهر وعرض تركيب والتراكيب وأيضا الحيز والجهة مصيبة يعني أم هم استعاروا الفلسفة اليونانية وكلام المناطقة فضلوا أضلوا بهذا الباب يعني هذه المسألة مسألة ليست بالعينة طبعا أقصدنا بالعرب بالجوهر والعرض العرض الذي طبعاً الجوهر الذي يزول ولا يزول والعرض هو الإيش؟ الزائل الذي لا العرض الذي يزول هم يقولون الآن صفات الله يردون صفات الله بما عندهم من الأدل من الأدلة العرض والتركيب هذا الذي يرد به يردون به صفات الله يقولون إذا قلنا بالصفات صفات عارض والعارض تزول والعارض لا تكون إلا في الأجسام والأجسام حوادث والحادث إذا حادث ما صار حادثا لغات ما أحداث الجنون في عقول الناس هذا هو الذي فعلوه ولو يعني وسعهم ما وسع الصحابه يسعهم ما يسع ايش الصحابه هذا الذي لهم يعني انت الآن أتيت بكلام بدع القول ولذلك نقول من قال بقولكم في العرض والجوهر والتركيب وما تقولون من الحيز والجهه وهذه المسائل من الذي قال بها علي قال بها عثمان قال بها قال بها الشفي قال بها مالك قال بها الثوري قال بها ابن المسيب قال بها ابن عيينة قال بها أخار الناس الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس اقرن ثم الذين لهم ثم الذين ينامون ثم الذين يلونهم فأين أنتم من هؤلاء ويسعكم ما يسع النبي وسلم ويسع الصحابة الكرام من أين أتتم ذلك قالوا لا لا ما أراد ان يشوش على العوام يعني أنتم الخواص حجب الله هذا العلم عن النبي والصحابه الكرام والتابعين الاخيار الأبرار ثم كشفه لكم لما ما الذي لكم عند ربكم حتى كشف لكم هذا العلم الذي أخفاه عن النبي وعن الصحابة عامه اصول اهل السنة في هذا الباب أنهم ينظرون للمجملات المهمة لا بالرفض كليا ولا بالقبول كليا هذا الانصاف لا بالرفض كليا ولا بالرفض ولا الرد كليا ولا بالقبول كليتاً. فهم يقولون سمي لنا ما تقول وبين لنا المعنى إذا قال لا جهل لله جل في الجهل قلنا الجهل عنها أنت ما تقصد بالجهل نحن لا ننفي مطلقا ولا نقبل مطلقا نقول بين لنا ما تريد إذا قال الجهل قال الجم أنا أنف الجهل عن الله في التي تحيط بربنا جل في قلنا والله حق لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار لا الله جل على أحاط بكل شيء قدرة وسمعا وبصرا وعلما سبحانه وتعالى، في علاه وهو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سبحانه جلاله في علاه، فإن اردت بأجهة تحيط الله جلاله في علاه أو اردت بمساله النزول أن السماء تقل وأن السماء تقل والأخرى تظل فهذا لا يصح حل الأحوال ونحن فيك متنفيئا تأيه إذا أنت تنفي الجهة وتقصد بها ما قلت الآن أو تعني بها ذلك الاحاطه نحن أيضا ننفي الجهة لكن إن قصدت الجهة الى العلو فأنت مبتدع ضال فنحن نقول بأن الله على العلو وأن الله جعل في علو وأن الله فوق العرش لأنهم طبعا قد تكلموا بكلام يبطر هذا الكلام قالوا من أشار بإصبعه إلى السماء هذا هذه الاصبع ليش؟ الله ليس بالسماء فأردوا حديثا حديث مسلم منهم من ضعفه بغباء مركب ليس له له, له, له له في العير ولا في النفير في مساله الاسناد عشان يضاي ضاعف هذا الحديث ومنهم كالجويني وغير الجويني طبعا تكلموا في هذا الحديث على ان التاويل طبعا تأويل ابعد مما يكون انت لو, لو قلت لرجل مجنون تجن عاقل تجنن ما قال بمثل ما قاله هؤلاء يعني يقولون يقولون بان المراه كانت وثنيه الجارية استغفر الله الجارية كانت وسنية أراد الله جعله أن أراد أن يسلم الله أي شركها فأظهرت الشرك بأنها قالت السماء تأخذ شرك أظهرت شرك أن قالت أنت رسول الله مصائب أنت ترى الشيطان لا يعرف يقول هذا الكلام فالغرض المقصود تكلف وتعنت ولو أخذوا بظواهر الحديث لنفعهم ذلك فالله يهدينا وهديهم إلى سواء السبيل فنحن نقول بل العلو إذا خزت بالجهه العلو قلنا نعم نثبت هذه الجهة لأن الله عالم فوق العرش قال الله جل في اولاد الرحمن على العرش استوى وقال الله جعله وهو القاهر فوقه فوق عباده هو القادر على أن يرسل عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا وينضيق بعضكم بأسا بأس بعض فهذا دلالة وضحة جدا على علو الليلة لفعلات أبو بكر عمر أثمان يعتقدون هذا أبو بكر يقول رضي الله عنه رضاه يقول أبو بكر رضي الله عنه قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا خدمات ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء هذا الاعتقاد معتقد ببكرك معتقد نفس الله فإن الله في السماء حي لا يموت وعمر الخطاب لما رجعته قوله وقال لها من كان يسير مع عمر اسمتي أمت الله اما تعرف من تكلمين إنه عمر قال اسكت أنت اما تعرف من هذه هذه التي سمع الله شكايتها من فوق سبع إيش سماوات اعتقاد نعم باسا ما تخلق على عيشة أبشري أنت زوجة النمسلم أنت حبيعة النمسلم في الدنيا وفي الآخرة وأنت التي برأك الله من فوق سبع سماوة هذا اعتقاد الصحابة وزينة بن تجحش تقول زوجكن أهالي كن أولياء كن وزوجني الله من فوق هذا اعتقاد الصحابة وين بقى حبيبي صاحب وثنيه والخلف والعلى ولو قلتم ورحنا وجينا وهذا الكلام الذي لا يصح حال من أحوالي. اين انتم من اعتقاد السلف يعني هذا الاعتقاد الذي تعتقدونه بدع من الاعتقادات لا يمكن أن نقبلها لأنك خلفت بذلك قاطئ سلف الامه قاطبة فهم كما قلنا يتعبدون بالألفاظ المجملة المهمة وهذه الألفاظ المجملة كما قلنا من اصول أهل السنه الجماعة أنهم يقولون سموا لنا بينوا لنا المعنى الذي تعتقدونه في هذا اللفظ المجمل نحن لا نرد كليتا ولا نرفض كليتا كما سنبين أن اعتقادنا في التأويل أيضا لا نطرحه كليتا ولا نقبله كليا نحن ندور مع القرآن المحتفحي صدارت لأننا كما قلنا لسان حالنا دائما نقول آمنا بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله هذا المهم جدا فأنت مراد الله قد لا تعرفه من الكتاب وقد لا تعرفه من السنة لأن مراد الله قد تعرفه فالغرض المقصود كما قال الأخ الكريم تعرف مراد الله على من كتاب الله وتعرف مراد الله من تبيين رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرف مراد الله بالاستنباط بالقرائن المحتف ولكل دليل قال الله جل وعلا ونزلنا عليك الكتاب اكمله تبيانا اذا البيان والمراد سنعرفه من الكتاب لانه تبيان من كل شيء طب واغلقت علينا مسائل قلنا قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم وانزلنا او عليك الذكر اكمله لتبين للناس ثم ان علينا بيانا طيب والمسائل الاخرى يمكن أن تكون افراد لم يحدث فيها البيان او كان البيان فيها خفيا قلنا قد قال الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف فأدعوا به ولو ردوا الى الرسول والى قل الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم هذه دلالة على البيان فلذلك نقول بلسان الحال نقول أمننا بالله بمجاعة الله على مراد الله وأمننا برسول الله بمجاعة رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مخالفه من المخالفات التي يقع فيها الأشعر خلافا لاهل السنه والجماعه المخالفه أيضا او الأصول الفارقه أيضا أنهم يقعون في التشبيه هم حقا جنوا على الإسلام وعما أعتقالات الإسلام بالتأويل لأنهم أولا وقعوا في التشبيه ثبت لهم التشبيه في الربوبيه في الإلهية وخافوا وارتجفوا من التشبيه في الصفات الصفات الله تعالى في الأفعال ففروا من التشبيه إلى إلى التأويل لكن هم حق حقا هناك تواص من الأشاعره وقعت في التشبيه طبعا نحن نعلم أن كثير من عباد القبور أشاعره الأمر مفتضح أنا أنجيبه منين ما هو الأخوة نسألهم جميعا على الصفات وخطر فأكثر عباد القبور أو أكثر قل الذين يعني يميلون الأولياء اكثرهم كذلك فهؤلاء عندهم التشبيه شبهوا الخالق بال بالمخلوق وايضا شبهوا المخلوقه بالخالق هذا حق يعني هم اصلا واقعوا في الأمرين في التشبيه من الأمرين فشبهوا الخالق بالمخلوق بانهم قالوا لا يقرع بابه إلا يقرع بابه إلا بالشفيع لا يقرع بابه بالشفيع إلا بشفيع انت اذا يعني إذا كنت في بلد ما أو في مكان ما هناك غفير وهناك وزير وهناك أمير صحيح هل أنت ممكن تصل إلى الأمير مرة واحدة؟ أنت لابد أن تأتي تصل للغفير فتقبل يد الغفير وبعدما تقبل يد الغفير تقدم هدية معروفة ثم بعد ذلك تصل إلى ما فوق الغفير بشريطه وبعد ذلك وأنت في السلم في السلم المزيق المترفّع تصعد إلى أن تصل الأمير وأن تصل إلى الأمير لابد من, من وسطة بينك بين الأمير أهل الدنيا هكذا الملوك ليس لكل أحد من يدخل على الملوك لكن قد, قد, قد يقضي الملك لك حاجتك لكن بالوسطة أن تأتي بوسطة يدخل علي حتى يعرض حاجتك فيقضي لك حاجتك هم ظنوا في الله الظن السوء هذا وأنزل الله منزلة العباد نعوذ بالله من الخزان ونستغفر الله لأن كان التعبير فيه بعض السوء فهنا شبه الخالق المخلوق بأنه لا يقرع بابه بحال إلا إلا بشفيع لذلك ترهم بعدما توغلوا في مسألة التوسل التوسل بمن؟ بالأنبياء التوسل بمن؟ بالأولياء يتخذونهم شفعاء عند الله ومنهم من يأتي إلى القبر ويقول أدعو الله لي أن يرزقني أدعو الله لي ده هذا ده المؤدب منهم ده هذا الحمد لله المسلم منهم لكن الكافر منهم بيروح بيعمل إيه؟ بيقول يا بادو احييني بموت يا بادو مراتي عقيم ارزقني الولد هذا كفر مبيه كفر مستقل هذا. فالغرض المقصود هو الأصل المعوج عندهم أنهم شباه الخالق والمخلوق وأنه لا يقرأ بابه بحال إلا بالشفعاء والله دل في علاق قد ربت عليهم ذلك عندما قال مشرك العرب ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله ذلفة أنكر الله عليهم ذلك وفي سوره يونس الضاج وعلا أنكر عليهم ذلك قال أتنبئون الله بما لا يعلم إيش في السماوات في الأرض أنكر عليهم ذلك سبحانه وجلّ في علاء فالغرض المقصود الله جل وعلا فتح الأبواب على مسرعي لك أنت لك لك تتصل بربك في كل وقت وفي كل حين إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حسب الأمر كان إذا حسب الأمر فزع إلى إلى الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الزلزال عن الكسوف عن الخسوف قال هذه آآ ان الشمس والقمر آياتان من آيات الله لا إن لموت الموت أحد لا أو لا لموت أحد من عبادي ولا لحياتي أحد فإذا رأيتم ذلك إيش فبزعوا إلى الصلاة أو قال فصلوا وفي رواية إذا رأيتم ذلك في من آيات الله جعله يخوفكم بها فاستغفروا الله أو قال فارزعوا إلى الصلاة في الغرض المقصود فتح الله الباب على مسر أن تصل بربك الله في علاه لما سئل مسلم أي دعاي أسمع قال في السجود وجوف الليل قال في جو في الليل وإيش وأنت ساجد أنت إما أنت تكون ساجدا فأنت أقرب ما تكون إلى الله وأنت ساجد ونعم حقا والله كل إسر واليات وهي مستقام كثير من معاني الحديث الصحيح عندنا عبدي متى أتيتني قبلتك أن أتيتني نهارا قبلتك أن أتيتني ليلا قبلتك وأفضل من ذلك أن أبا هرية رضي العبداء في التنميذي بسنة صحيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه وإن كان بعض أنكر هذا الحديث لم الم لكن نحن نستعنس به في هذا الموضع لا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما قائبتين أو صصرا في الرؤال قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فاني قريب أجيب الداعي دع الدعوة فليستجيبوا لي ورد منه قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمعهم تعالوا أسلطهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اربعوا على انفسكم إنكم لا تدعون اصم ولا غائبا تدعون فميعا إيش؟ بصير أو قال سمع قريبا قال ان الذي تدعون هو اقرب إلى احدكم من عنق راحلته رايت كيف, كيف كيف ذلك مع علو لا ينافي ايها اصحاب المعتقدات المترجحه لا ينافي الق القرب العلو لا ينافي فهو علي في قرب وقريب في علو سبحانه وتعالى فهو علي في قربه وقريب في علوه أردت أن, أن تقرب هذا الأمر إلى قلبك لتفقه لابد أن تضرب مثلا رائعا ما هو المثل يا أستاذ صبري ما الذي يقرب إليك الفهم الدقيق في أن نقول هو علي في قربه وقريب في علوه استقي ذلك من أسمائه الحسنى هو الأول والآخر والظاهر والباطن الظاهر والباطن هو الذي يتناسب مع قولنا هو علي في قربه وقريب في علوه القمر ممتاز القمر ضرب مثلا رائعاً القمر بأنه غريب في ولو. بس كيف القمر؟ هو أنا ماشي القمر في ايدي ما هو بعيد غير فين فيه؟ أنت الآن أردت أن تضرب مثلا بمعياته مع علو وأنا أتكلم عن القرب لأن المعيه لا تستلزم إيش القرب تكون معيات حاطه بالعلم والربوبيه صح وممكن تستلزم القرب سهولة اعتقادها لسنة الجماعة في غيرها عن ابن عباس رضي الله عنه ورضاه أو في بعض الكتب التي ذكرت قول ابن عباس والكون في, في يده كحبة خردل في إيش في يد احدكم فأنت لو تصورت هذا التمثيل للتقريب هتعلم كيف أننا نصح أن نقول قريب في علوه علي في قربه قدرته عظيمه سبحانه جل في علام وأيضا من باب التشبيه الذي يقعون فيه لأنهم يشبهون المخلوق بالخالق يرفعون المخلوق لدرجه الخالق طوائف منهم ايضا هؤلاء الطوائف. هؤلاء معلومين هنا الآن هؤلاء معروفون لكم هؤلاء الذين يسبحون للاولياء الذين ينذرون للاولياء شل ايه استغفر الله ايه مين انت مجنون ها يا بدوي يا ابو العباس صح يا ابو العباس هذا القاضي الجيلاني، الغرض المقصود هؤلاء الذين يصرفون العبادة غير الله الرفاعلة أو من يعتقد اعتقاد جازم بأن صفات لا ينتحلها صفات العبادة هذه مشتقة من عق... من عقيدة النصارى لذلك قال قائلهم المرتجف الذي لا يقف أمام السنين بفضل الله الرفاعلة السن والجماعة قال قائلهم إن الله قد منح الأولياء القوة في إحياء الجنين في بطون الأماد حال في بطون أمام خربت ما مسألة منتهية طبعا مثل ذلك هو الذي يعتقد بأن الدنيا أخطر سبعة وأن يمكن الأولياء أن يتحكموا في أمور الغيب او أن أن نراجع حباهم علم الغيب ونما يتحكمون في ذرات الكون فمنهم من صرح تصريحا دون بجرأة وبجاح ليست بعدها نجاح قال إن الله منح الأولياء القوة والقدرة على إحياء الجنين في بطن الأم مصيبة هذه هذا إنزال للعبد منزلة إيش؟ منزلة الرب لأن هذه من صفات ربوبية الإحياء والإيماتة وعلم الغيب كل ذلك من لله لا في للأفعلات ولما شبهوا هذا التشبيه جاءتوا إلى حديث الإنسان بعدما شبهوا هذا التشبيه الآن وهو يخص في الربوبية والإلهية والأسماء والصفات. انتقلوا إلى الأسماء والصفات فلما وارد التشبيه ما استطاعوا احتمال ذلك ففروا من التشبيه إلى التأويل الذي يعيشون به وهذا إن شاء الله سنبينه السؤال الخاضر أن التأويل هذا يحتاج إلى إثرات كلام لأننا سنتكلم عن التأويل أصوليا ثم التأويل مع أهل العقائد وضرب المسأل على ذلك والقدمة والأسوة له في مسألة التأويل العلم خير منحه حبانا بها الذي علمنا البيانا العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء اسمى شارفي